الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الأصل عند الشك في النفسية والغيرية هذا البحث الذي كان بيدنا وفي اثنائه تعطل الدرس باعتبار العطل الصيفية وليس بحثنا في الأصل اللفظي وهو والذي هو عبارة عن النفسية الأصل اللفظي يقتضي النفسية بلا شك ليس بحثنا في هذا لأن هذا بحث نظى في نبحث دلالة الأمر على النفسية وإنما البحث هنا في الأصل عملي طبعا أنا أرجع إلى الوراء لعله حوالي مقدار بحثين أو لعله شيئا ما أكثر من بحثين وذلك لسببين أولاً لكي يكون لكي يكون نكون قد بدأنا بأول برأس المطلب رأس البحث فيكون تناوله للأسهل الحضار أسهل إن شاء الله وثانياً لربط الجديد بالقديم والذي أيضاً يؤدي إلى أن يكون تناور البحث أسهل ولهذا هكذا خططنا للبحث البحث في الأصل العملي يتك يتكلم فيه أو نتكلم فيه بلحاظ قدة صور على ما خطط له أستاذنا الشهيد رحمه الله الصورة الأولى نذكر عدة صور وهي أهمها أو لعله مجموعا كلها وجميعها الصورة الأولى أن يكون الوضوء مثلا الذي شككنا في كونه واجبا نفسيا أو غيريا هذا الوضوء يكون على تقدير كونه غيريا مقدمة لواجب النفس غير فعلي كأن يكون مقدمة للصلاة إن كان غيريا فهو مقدم للصلاة وكان المكلف عبارة عن امرأة خائض لا صلاه عليها وهذا معناه أن الوجوب الغيري للوضوء لو كان فهو غير فعلي حتما باعتباره لو كان غيريا فهو مقدم للصلاة والخائط لا صلاه عليها والوجوب النفسي له مشكوك الوجوب الغيري لو كان فهو غير فعلي يقنا والوجوب النفسي له مشكوك تجلعن البراءه بلا اشكال هذه هي الصوره الاولى الصوره الثانيه ان يعلم اجمالا اما بوجوب الوضوء نفسيا او بوجوبه غيريا مقدمه لشيء لا نعلم بوجوبه بالفعل أي لا بكونه واجبا حتى على تقدير نفسية وجوب الوضوء شيء علم؟ بوجوب ذاك النفسي بشكل مطلق حتى على تقدير أن يكون الوضوء نفسيا وموجود إنما نعلم بوجوبه على تقديركم الوجوب الوضوء غيريا نعلم انه لو كان وجوب الوضوء غيريا فذاك له وجوب نفسي والا عما لو كان وجوب الوضوء نفسيا لا نعلم بوجوب شيء اخر وذلك كما لو علمنا اجمالا بانه اما يجب الوضوء وجوبا نفسيا او تجب زياره مثلا زياره السيده معصومه او زياره معصوم من المعصومين أو تجب الزيارة المقيدة بكونه مع الوضوء فيكون الوضوء واجبا غيريا من دون العلم الفعلي بوجوب الزيارة وفي هذه الصورة يتشكل علم إجمالي إما بوجوب الوضوء نفسيا أو بوجوب الزيارة مثلا نفسيا وهناك تقريبان لدعوى انحلال هذا العلم الإجمالي يقال أن هذا العلم الإجمالي منحل ولا ينجز وذلك بأحد تقريبين التقريب الأول الانحلال الحقيقي لأن أحد الطرفين وهو وجوب الوضوء قطعي والطرف الآخر وهو وجوب الزيارة مشكوك فإذا كان أحد الطرفين قطعيا والطرف الآخر مشكوك انحل العلم الإجمالي انحلى حقيقيا لأن الطرف الأول منه قطعي والطرف الثاني يبقى محل شك هذا هو التقريب الأول وهذا التقريب لا شك في بطلانه ولعله واضح اصلا بطلان هذا مقطوع فاسد يقينا هذا التقريب لان لأن طرفي العلم الإجمالي عبارة عن الوجوب النفسي للوضوء والوجوب النفسي للزيارة هذا لو تعلق العلم التفصيلي بأحد الطرفين طبعا ينحل انخلالا حكميا انخلالا حقيقيا لكن لم يتعلق العلم التفصيلي بأحد الطرفين ذلك لأن متعلق العلم التفصيلي ليس هو الوجوب النفسي للوضوء بل الجامع بين الوجوب النفسي والغيث للوضوء فكيف يمحن انحلال الحيخيا فهذا التقريب واضح البطلان والتقريب الثاني دعوى الانحلال الحكمي بإجر.. التقريب الثاني دعوة الانحلال الحكمي ليس انحلالاً محركياً وإنما انحلال حكمي بإجراء البراءة عن الوجوب النفسي للزيارة بلا معارضة بالبراءة عن الوجوب النفسي للوضوء نقول الوجوب النفسي لزيارة أحد المعصومين عليهم السلام هذا هذه جارية ولا تعارضها البراءة عن الوجوب النفسي للوضوء عملا ينحل انحلالا حكميا وليس انحلالا حقيقيا فنحن لا نشك البراءة عن الوجوب النفسي للزيارة لا تعارضها البراءة عن الوجوب النفسي للوضو إذ الوجوب النفسي للوضوء لو أردنا أن نجي عنه البراءه ماذا نقصد بهذه البراءة؟ هل نقصد بهذه البراءة أن ترك الوضوء يوصل إلى العذاب؟ ماذا نقصد بإجراء البراءة عن الوجوب ال وجوب الوضوء النفسي هل نقصد نفيا العقاب فلا نشك في أن ترك الوضوء يوصل إلى العقاب نحن نقطع بأن ترك الوضوء نوصل للعقاب لأنه إما هو واجب نفسي فتركه يجوب العقاب وإما أنه قيد للزيارة والزيارة واجبة شاط للزيارة والزيارة واجبة فهم نصل إلى العقاب يقينا، لأن تركه إما مخالفة للوجوب النفسي للوضوء أو يؤدي إلى ترك مخالفة وجوب النفسي للزيارة المقيدة بالوضوء فقطعا العقاب موجود فالعقاب يثبت به قطعا ولا يمكن نفيه ولا يمكن نفيه لا يمكن نفيه إما أن ندعي أنه عقلا لا يمكن نفيه بدعوى القطع بالعقاب لأننا قاطعون بالعقاب إذن لا يمكن نفيه وإما أنه عقلائيا لا يمكن نفيه لا عقلا وذلك بدعوى ان نفي العقاب على ذات ترك الوضوء ممكن عقلا لأن ذات لا ترك الوضوء خرمته ما معلومة وجوب الوضوء, الوضوء نفسيا مشكوك فذات ترك الوضوء خرمته ما معلومة فيمكن نفيه, نفيه عقلا ولكن أقلائيا لا يمكن نفيه لأن الفهم العقلائي يقول هذا يؤدي الى العقاب على كل حال ولو بسبب بطلان الزيارة يؤدي الى العقاب فلا, فلا نتعقل إجراء البراءة عنه عقلائيا وإن, وإن أمكن عطلا لعدم العلم به ولكنه ليس عقلائيا لأن للقطع بأنه مؤدن إلى العقاب ولو بسبب أدائه إلى ترك الزيارة المقيدة بالوضوء وإن قصد به التوصل إلى نفي عقاب ثاني وأما إن كان المقصود نجري البراءة عن الوجوب النفسي للوضوء لنفي عقاب ثان فان العقاب الثاني مقطوع به لاننا لا نعلم, لأننا نعلم انه لا وجب نفسي الا واحد اما الوضوء واما الزياره واجبان ما موجود عدنا واجبان نفسيا ما موجود عدنا فان العقاب الثاني مقطوع الانتفاع لان المفروض انه لا يوجد الا وجوب نفسي واحد فلا يوجد الا عقاب واحد فبالتالي اجراء البراءه ان إجراء البراءة عن وجوب الوضوء غير صحيح، ولكن إجراء البراءة عن وجوب الزيارة صحيح لأن ترك الزيارة لا يستلزم المخالفة القطعية إذن بإمكانه أن يتوضع ولا يزول فالمخالفة القطعية ما حصلت فيمكن إجراء البراءة عن هذا القسم وحينئذ يشك في العقاب ويكون في العقاب فيجعل براءته عن نجوب الزياره هذه هي الصوره الثانيه الصوره الثالثه ان نفترض اننا عرفنا فقط ان المولى امر بالوضوء عرفنا ان المولى قال لنا توفوا ولا نتد في هل هو واجب نفسي او غيري امرنا امرا نفسيا او امرنا امرا غيريا لا نقله ولكن على تقدير كونه واجبا غيريا يدور الامر في واجبه ان كان واجبا غيريا فهناك وراءه واجب نفسي لان الواجب الغيري حتما يكون لاجل واجب النفس والواجب النفسي الذي من ورائه يكون دائما في أمور غير محصورة إما هذا إما هذا إما هذا أمور غير محصورة لا لا نحصرها فيتشكل علم إجمالي بوجوب نفسي مردداً بين أمور غير محصورة إما الوضوء أو أحد أمور كثيرة والعلم الإجمالي في الشبهة غير محصورة لا ينجز أصلا يجوز في الشبهة غير المحصولة على المعجمالين يجوز مخالفته القطعية فاضلا عن المخالفته الاحتمالية والعلم الإجمالي في الشبهة غير المحصولة لا ينجز حتى خرمة المخالفة القطعية فتجر براءة عن كل الأطراف بما فيها الوجوب النفسي للوضوء وترك الوظو وإن كان يؤدي إلى المخالفة القطعية يقينا لأنه إما هو واجب نفسي وإما زيارة المقيدة به واجب نفسي زيارة أو كذا أو كذا او كذا ما من من زيارة كثير من الأمور لكن وإن كان يؤدي إلى مخالفة العلم الإجمالي لكن المفروض انه لا باس بهذه المقارفه لان الشبهه غير محصوره هذه هي الصوره الثالثه الصوره الرابعه ما ادري اقرا او اكتفي مش تقول اقرا او اكتفي ها أكمل الصورة الرابعة أن نعلم إجمالاً بأن الوضوء إما واجب نفسي أو واجب غيري، لما هو معلوم الوجوب على كلها. الوضوء إما واجب نفسي أو واجب غيري للصلاة والصلاة على كل حال معلوم نعمة الوجوب. وقد ذكر المحقق النائيمي رحمه الله هنا ذكر انه ذكر ان اصل وجوب الصلاه وكذلك وجوب الوضوء معلوم الشيخ النائيمي يقول وجوب الصلاه معلوم نعلم ان الصلاه واجب ووجوب الوضوء هم قد فرضناه معلوم نعلم ان الوضوء واجب اما نفسي او غيري ويقع الشك في تقييد الصلاة بالوضوء أن الصلاة مقيدة بالوضوء أو لا إن كان غيرياً فالصلاة مقيدة بالوضوء هذا مشكوك فتجري براءة عن هذا التقييد تقييد الصلاة بالوضوء نجنج البراءه عن إذا نتوضأ عملاً عملاً إجمالياً ونصلي لكن ما نتقيد أن يكون الوضوء قبل الصلاة فليكن الوضوء بعد الصلاة عملا بالعلم الإجمالي يقول نعمة لكن أن يكون تقييد الصلاة بالوضوء هذا ما معلوم نجل برات عن نتيجة ذلك نتيجة نفسية كأن ما صار راجب نفسي فبإن كاني أن يتوضع ويصلي كيف ما اتفق سوى ان توضعها قبل الصلاة او بعدها هذا كلام الشيخ النائم رحمه الله وناقشه الصهر المغدرة اللي كاتبه قاتبها الليلة انهو وما دام هو اساسا تكرار لما مضى فمع مع تحملكم ل و للبحاث يناسب ذلك باعتباري تكرار ناقش السيد الخوئي في ذلك السيد الخوئي ناقش أستاذه الشيخ النائم ونقاشه هذا يقول نحن نعلم إجمالا إما بالوجوب النفسي للوضوء أو الوجوب النفسي الضمي لتقيد الصلاة بالوضوء هم وجوب نفسي لكن ظمي لتقيد الصلاة بالوضوء علمنا اجماعا بأحد احمد وهذا علم إجمالي منجز بان كلاه كلاهما المندوجب النفسي فالبراءه ان تقيد الصلاه بالوضوء تتعارض مع البراءه عن الوجوب النفسي للوضوء اما ان ذاك التقييد واجب او الوضوء واجب نفسي فالبراءتان متعارضتان وتتساقطان فيجب الاحتياط بإيقاع الوضوح قبل الصلاة وليس كما يقول الشيخ النائني أن نتوضأ كيفما نشاء ولو بعد الصلاة هذا نقاشه السيد الخوئي رحمه الله لأستاذي هذا المقدار الذي كتبناه هذه الليلة نكتفي بهذا المقدار إلى أن ننهي البحث في الليالي القادمة إن شاء الله ik ga voor de loop van de dag naar de